من والصلاه والسلام على اشرف المرسلين وخاتم نبيينا وسيد الاولين والاخرين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن سار على دربه واهتدى بهدي واستنى بسنته وانتهج بنهجه الى يوم الدين اما بعد فنسال الله ان يتقبل منا جميعا صيامنا وقيامنا وصالح اعمالنا وان يغفر لنا تقصيرنا وان يجنبنا الزلل نتابع مع كعب ابن مالك رضي الله عنه وتخلفي عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وكان آخر ما ذكرناه من كلامه رضي الله عنه في الليلة الماضية قال فلما بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم توجه قافلا حضرني بثي او همي قال يعني الحزن كيف يواجه النبي صلى الله عليه وسلم يجلس بين يديه صلى الله عليه وسلم قال وطفقت اتذكر الكاذب واقول كيف اخرج من سخطه غدا في هذه اللحظات يطارده الكذب ويظهر على انه ايسر الطرق للخروج من هذه الازمه تكلم بكلمات لعله يخرج بها من سخط النبي صلى الله عليه وسلم قال واستعنت على ذلك بكل ذي رأي من أهلي كل إنسان ظن فيه الحكمة وأنه يصدق له في النصيحة سأله كعب كيف أرد على النبي صلى الله عليه وسلم إذا سألني كيف اعتذر له؟ وإنما تطلب النصيحة ممن يغلب على ظنك أنه يخشى الله واليوم الآخر ويقدم النجاة في الآخرة على كل شيء والمستشار مؤتمن هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم المستشار مؤتمن يعني إذا سئل الإنسان في شيء يحسن أن ينصح فيه فهي أمانة ينبغي أن يؤديها يعني بصدق وبحرص شديد على الخير للسائل النبي صلى الله عليه وسلم هو يعدد حقوق المسلم على أخيه قال وإذا استمصحك فامصح له أو إذا استنصحك أن تنصح له فهذا من حق المسلم على أخيه المسلم فإذا ألم بالإنسان أمر فينبغي أن يختار من يغلب على ظنه أنه يراقب الآخرة وساعة القيام بين يدي الله نسأل الله نجنبنا الزلم قال كعب رضي الله عنه فلما قيل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أظل قادما يعني خلاص اقترب جدا من المدينة نسأل الله ألا يحرمنا من زيارتها قال زاح عني الباطل شوف كلمة زاح تشعر كأن الباطل يهاجمه ويحاصره وفي هناك صراع شديد في قلبي كعب رضي الله عنه وهكذا المؤمن في مثل هذه الأمور يعرض له طرق يظل فيها النجاة لكن هي تختلط بمعاصي أو بمخالفة لرب العالمين قال زاح عني الباطل وعرفت بعد ما عانى هذه المجاهدة وهنا يفصل الإيمان في المسألة نسأل الله أن يقوي وأن يجدد الإيمان في قلوبنا هنا في هذا الصراع وهذا الأخذ والرد ماذا أقول؟ أقول كذا أو كذا؟ ماذا أصنع؟ هنا يفصل الإيمان في المسألة نسأل الله أن يجدد الإيمان في قلوبنا قال زاح عني الباطل وعرفت اني لن اخرج منه ابدا بشيء فيه كذب فاجمعت صدقه هذا نهايه المشهد ونهاية هذا الصراع العلماء يتكلمون عن الصبر وصبر عباده يحب الله اهلها نسأل الله لا يحرمنا من فضله ولهم معية جليلة شريفة من الله ويوفون أجورهم يوم القيامة بغير حساب والصبر صبر على الطاعة وصبر عن المعصية وصبر على الأقدار اقدار يقدرها الله يكون فيها الم للانسان كعب رضي الله عنه تعرض له المعصيه في اثواب والوان مختلفه ويجاهد نفسه وفي النهايه يعتصم بالله ويقويه ايمانه واهل العلم يقولون ان الانسان إنما يقوي للصبر على المعصية أمور منها استشعاره لساعة القيام بين يدي الله وأن الله جل وعلا الذي لا تخفى عليه خافية يضع كنفه عليه ويقرره بذنوب اتذكر يوم كذا يوم أن صنعت كذا يوم أن قلت كذا وكذا ولا يستطيع الإنكار لو أنكر نطقت الجوارح تشهد عليه ثم يعينه على الصبر عن المعصية يحميه من ذلك استشعاره لمراقبة الله وأن الله دوما يراه ويسمعه إذا اراد أن يقبل على كلمة يتذكر أن الله يسمعه وأن الله يرى ثم يقوي على الصبر عن المعصية علمه بأن المعاصي تزيل النعم إذا أنعم الله عليه بكذا وكذا وكذا فإن مما يزيل بعض هذه النعم أو الكثير من هذه النعم المعاصي ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمه أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بانفسهم قال أهل العلم أو الكثير من أهل العلم حتى يغيروا ما بانفسهم من الطاعة إذا استبدلوا الطاعة الصدق بالمعصية بالكذب غير الله بعض ما بهم من النعم نعمه الأمن البركة إلى غير ذلك من النعم فإذا رأيت بعض النعم تتبدل وتتغير راجع العلاقة بينك وبين الله إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم تذهب بالنعم المعاصي عدو النعم ثم يعينه على الصبر عن المعصية ويحدثه عن ذلك ويحمي من الوقوع في ذلك علمه أو استحضاره أنه بالمعصيه يعرض نفسه للعقوبة وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم و... ويعفو عن كثير ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس بالمعاصي ليذيقهم في عقوبات بعض هذه رحمه الله الايه الاولى فبما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير هنا بما كسبت ايدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا يا لرحمه الله لما يا رب لما لا تعاقبهم بكل الذي كسبوا لما فقط ليذيقهم فقط ليذيقهم وبعض بعض بعض الذي عملوا وليس كل الذي عملوا ولا كثير مما عملوا ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون الله يحب لهم ان يرجعوا فاستشعار الانسان لنظر الله اليه وانه يسمعه ويراه استحضار لساعة القيام بين يدي الله واستحضار إن المعاصي تزيل تذهب بالنعم واستحضار إن المعاصي تجلب العقوبات واستشناعه للوقوع في المعصية وأن هذا لا يلق بالمؤمن وإذا غلب في قلبه محبة الله جل وعلا فإن المحب لا يقوى على المعصية إذا استحضر أن من يحبه لا يغيبه أبداً عن سمعه ولا بصره نسأل الله أن يسترنا في الدنيا والآخرة وأن لا ياخذنا بتقصيرنا وأن يعفو عن سللنا وأن يسترنا في الدنيا والآخرة قول خولي هذا استغفر الله لهم